ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين قل ليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين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 هم خزنتها ألم ياتكم نفير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما قلنا ما نزل الله من شيء إننا إلا في كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا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 وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمُ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم لرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 بلّ الجوف عتو ونفور، أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِ أَهْدَاءَ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى سَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟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 الذين كفروا سيعتوج الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قلنا رأيتم وإنا هلكني الله ومن معي أو رحمنا ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل راه asbahakum ghauran faman yatiukum faman na uongofu.com